وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَآتَهُ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 Billete, tabe, dan Rabb Nafour. Faagro, faarsalna alaihim sial algerm, wabddalna hum bijnnteim jnnteim dzatay, ukulin hamtum, waathlum, wa shaim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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَوَلَمُ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكُورٍ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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَوْنِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَلْ هو الله العزيز الحكيم.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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَعُوا لِلَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبعوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 Wahai الَّذِينَ كَفَرُوا yang kafir! Sesungguhnya إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ kebenaran, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ balasan يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ kafir kepada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 Kul, in Rبي yakذif بالحق علام الغyوب Kul, jاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد Kul, in ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي